فرض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه عبد, عبد الله يا عبد الله أما تتذكر وتتدبر في الموقف وشدة تهديد للخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل الأبصار خاشع والغلوب وجله وأنا وأنت والجميع انتباه كيف تكون النهاية كيف تكون النهاية يوم القيامة لو علمت بهولين لفررت من نهلين <صفت> <تابع زرحت مص Oregon> ومن أوطاني يوم القيامة لو علمت بهولين لفررت من نهلين ومن أوطاني يوم القيام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 امتي الحبيب alhabib, alhabib, alhabib, alhabib, alhabib, alhabib, alhabib, alhabib, alhabib, وشبابهم ونساؤهم اين هم من سنته وسيرته ونصرة دعوته فاين